فَإِذَا لَقِينَا أُمَمًا جِنًّا نَّرَاوَدُهُمْ كُلًّا كُنَّا hm <laughs> What kind of man he's gonna Yeah. rock yeah. Yeah world